ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصبا مما رزقناهم فالله لا تسألون عن ما كنتم تفترضون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 أَيُنْسِكُهُ عَلَاهُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابٍ أَلَا سَاءَ مَا يَحْقُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون